BOOK 2 Štiri in pedeset Arba'atun Wahamsun Arba Arba'a Nakupovanje Al tasavok Al tasavok Rad bi kupil darilo rada bicopila darilo اريد ان اشتري هديه اريد ان اشتري هديه venderne ولكن ان لا تكون غالية كثيرا ولكن لا تكون غاليه كثيرا morda شنطه يد ربما شنطه يد وفي لون تحب اي ب بني او ابيض, أسود, بني أو أبيض. Veliko ali majhno? Kebira aw saghira? Kebira aw saghira? Si lahko tole pogledam? Atasmah li an ara hadha? Atasmah li an ara hadhi? Yatale iz usnia. هل هذه من جلد طبيعي؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ عالية إيزوميتنيس أو هل هي من جلد صناعي؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ من جلد طبيعي طبعا من جلد طبيعي طبعا يا زلو dobre kakowosti افي هذه نوعيه ممتازة ان تا توربيكا يي ريشنو سعرها فعلا مناسب جدا والشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا وشي <تصفيق> تشميه هذه تعجبني هذه تعجبني <تصفيق> فزامميو ساخذها ساخذها يولاكو كاسنيه موجوچه زامينيام هل يمكن أن استبدلها إذا لازم؟ هل يمكن ان استبدلها اذا لازم؟ سيدا بالتأكيد, بالتأكيد, بالتاكيد نغلفها كهديه نغلفها كهديه تم يبلغ عينا هناك الصندوق الدفع هناك الصندوق <متصفيق> <متصفيق>